ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما يا يطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ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 إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجع كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم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 وإليه النشور آمنتم من في السماء ين يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أممنتم من في السمائي أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ ۖ قَلِيلًا قَلِيلَ لَمَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ أَذِقِينُ قُل إنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً توجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون كل رأيتمون أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب نليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكل قَالنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُولَ رَأَيْتُمْ مِنْ أَصبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَن إِن مَعِيْن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لا اجرا غير ممنون وانك على خلق عظيم فَسَتَكُونُ صِيرًا وَيُبَصَّرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا وبنين إذا لا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَال أَسَاطِيرُ لَوَلِّين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم إِنَّ بَلَغْنَا نُحُكْمُ كَمَا بنونا اِذَا قُسِمُوا لَا يَصْرِفُونَ مَصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ ناس فأصبحت كالصريم فتلادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين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 فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ولم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فَأقُ بَلَ بَعُّهُم عَلَ بَعََّ تَلَ وَمُ قَلَُ وَيلَنَا إِن كُنَّ طَغِ عَسَ خَوْرًا مِنْهَا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَا عَذَابَ لَا أَخِرَةِ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 يَمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ لِلا يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُم لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمُ أَيُّهُم بِذَلِكَ ذَاعِم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّعِيرِ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 قالو هم اجرا فهم مما ور من مسقلون اما عندهم الغيب فهم يكتبون كف بير ليسكم بيك ولا تكن كصاحب الصوت اذ نادى وهو مكظوم دام لا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو فَذَهَبَ تَبِعهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَذquireهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إن لهو لا مجنون وما هو الا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة الم ح وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقُّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَوْلَى لَكُمْ بَرِيحٌ صَرْصَرٌ عَاتِيَةٌ تَخَرَّهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا سَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فَأَعْصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنْ نَّلِمَّا طَرِ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً إِرَاتًا وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَهَا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السَّمَاءُ فهي يومئذ واهية والملك على يَمِيلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوقَهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ أَمْيَالٍ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا يَكْتَبُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُّ قُرَاءُ كِتَابِي إِنِّي وَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئة نُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَ وَلَمَ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فِى سِلْسِلَةٍ ذَرَعَهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامَ لَهُ مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ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 عالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْقَوْلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فمَا مِنْ قُم مِنَ حَدَِّ عَنْهُ حَاجِزين وَإَِّهُلَ تَذكِلََةُمُتَّقِ وَإِنَّ لَ نَعََّمُ أَنَّ مِنْ قُمُكَزِّبِ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 بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكفرين ليس له دافع من الله ذي داع عروض الملائكه توروحوا اليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه سلسبير صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسر ل حَمم حَممَ يُبَ الصَّرَهُمْ يَوُّ المُجرمُ لَ يَفْتَدِي مِن عَذَ بَِومَائِذم بِبَنِي وَصَاحِبَتِ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ المحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم فِيهِ مُغَيِّرُ مَأْمُونٌ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فِيدَن نَوْم غَيْر مَلُومين فَمَنِ ابْتَلَى وَرَاءَ أَذَا دِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُ وَالَّذِينَ هُمْ راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في ان ناتم مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين ايطمع كل امرئ منهم فودَ خَلَ جََّ تَ نَعم كََّ إِ خَلَقُنا مَِّ يَعَمُون فَل بالمشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضون وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ تَفْسِيرًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفُونَ أَشِعَّتَ نَدَ الصَّارُمِ تَرَاهُ قَوْمَ ذِلَّة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ لَّيِّمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إن لكم نذير مبين أنعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائيا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم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 مارا فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء يُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 رَجَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ لِرْضَبِ سَطَا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالُوا نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّا آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ ضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِي"},{"اتِهِمْ وَاورِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ صارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ادهيا ارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا فاجرا كفارا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا